وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كعبد شكورا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 وجعلنا آية النهار مبطرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 نما يصلها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك فاولائك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها اولائي وها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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وكر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 وَإِنَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مِيسُوراً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إلَى عُرُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُوْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً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 قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك روسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبالي يقول التي هي أحسن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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احسن كن ذريهه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 أفأ منتم أي يخصف بكم جانب البذء أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وثيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الذيح فيغرقتم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البد والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَدْجُدُ لَكَ عَلَيْنَا مَصِيرًا وَإِن كَادُوا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ولا تجد لثنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غتق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولا وما من الناس أئمّنوا إزجائهم الهدا إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبع الله بشر الرسولا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونفيرا وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا نَّاسًا عَلَّامٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يذكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام